ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض نفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا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 فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من ذلك فاجعلتم منه حراما وحلالا قل ألا الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن قَرِيبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَذَلُ مَنْ نَاصَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَقُولُونَ فِي شَأْنِهِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وماَا عجدضُ الرَرضِّكَ مِن مِطالِظَر في الأرض وَل في الشَّم وَلا أفْرَ منِنْ ذلكَ وَل أصرَ منِن غَانكَ وَل أَكذَرَ إِللا فيِي